زمان الحب من وعدك إلى القار وباقي الأيام تمضي في جحيم جفاك أفحل زمان الحب من وعدك إلى القار وباقي الأيام تمضي في جحيم جفاك قول الدجا زهران أتجلب على الأشواك يوم علي رفعت الراس هذتي او كبرا وإلا دلع ودلال قلني خلنا نجرا علي رفعت الراس هذتي او كبرا وإلا دلع ودلال قلني خلنا نجرا حبل الهواء ما بيننا ارهف من الشعبات ادركت جرف لا عهدي وعهدك انت بو داري سرارك ولا انتتبه انا سراري انا على عهدي وعهدك انت بو داري لتبه انا سرارك ولا انتتبه انا سراري مثي تحت الوادي وبيننا جاري i did ya, my dear. لابد من ساعة ذيها تعرف قدر حبي وتعرف إنك لم تكن معشوق إلا بي لابد من ساعة ذيها تعرف قدر حبي وتعرف إنك لم تكن معشوق إلا بي تجد لك نصفين من روحي ومن قلبي Quan darмә Xalas, Xalas, jeg er benste, jeg har jorwayenet. Der er dit hjerte, ligesom dit hjerte i luften. Xalas, jeg er benste, jeg har jorwayenet. Der هو انت عدني يوم